ثم خلقنا مضفّة على فتة، فخلقنا العلاقة مضوّة، فخلقنا المضوّة عظاما، فخلقنا المضوّة عظاما، فكسون العظام لحما، ثم أنشنا خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 وَرَكُون فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَكُلِي مِن حَمْدِ اللَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ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 مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عنما قليل لا يصبح منا بمن فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا القوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى رضوة ذات قرار ومعين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 إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بَأْثَ وَكُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ أَنْ هُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 فَإِذْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنقَصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. بل أتيناه بالذكرهم فهم على ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الواسيق وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمَنَّا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرِرٍ لَلَجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا وُرُبًا عَلَى بِفَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَظَرَّعُونَ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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِثْلَ وَكُمْ أَتُرَادَوْا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبَعُوثُونَ اقَدْ مَوْعِدُنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَثَرُ الْأَوَّلِينَ كُلُّ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 إذا اللذ هب كل إله بما خلق ول على بعضهم على بعض سبحان الله مما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يسركون الرّب إنما تري أن ما يوعدون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 ومن خفت موادينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجواهم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون